أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين هم من خشية ربهم من خشية ربهم مشركون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا أَجِلُّونَ وَقُومُ مُجَلَّتٌ أَمْ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أَنَائِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ أولئك يُسَارِعُونَ فِي الخيرات وَهُمْ لها سَابِقُونَ ولدينا كتاب ينطق بالحق ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في ضررتهم من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم العذاب إذا من يجرون لا انتجر اليوم الى ان لا تنصرون.